بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خواه بخشنده مهربان هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا باقمان بسر آدمی داته ما ماوه زور لروجگار کشتی چیوانه بوناو ببره خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت فجعلناه سميعا بصيرا. آدم زاد ببي ن هذادَن السَّبلَ إَّا شكِ وَإَّ كَفور بجمَ إمرٍ مُنيما كبُ الراستع س براستی ام ئامادەمان من کرد و بو ببروایان زندیرو توقیزور کدکرین گردن یانو آگری حل جیرساو این الابرار يشربون من کأس کان مزاجها کافورا به گمان تاکان لبرداخ یک دا شراب دخونوا که آوی تاکیل کافورا ویا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ككان يك لبهش دابند كان خالي دخونوا لهرش وينك دابيان ويا بريد دنا وتسون بردان وياك يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شروه مستطيرا وفاب نظر دكاً ولا روجيا تشجد ترسن كبديو سختيكي هموان دا قريتاً وَيُطَيْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وخوار دماني در خوار دي هجارانو هتيوانو ديلان داداً با حزيشان ليبيت إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دالين براستي إيم أخوار دمني تاند ديني هل برخوا تاورواني ناكين لأيوة نفاداشتنا سباس نا نخاف من ربنا يوما عبوسا قطريا. براستي إما لسزاي بروارد كرم ندترسين ترشو طالو دجوارا. فوقعهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا. جاخوا پاراستنی لە لبدی او راجه و پیدان پاراوی و خوشی و جزاهو بما صبروجن تون و حریرا و پاداشت دانوا به خورا گرتنیان لسرت ساکود دور کوت نویان به و پوشاهی تكئن فيها على الأراءك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. طال تياددا ولا سرتختو قنفاي زور نابين تيدا نجرمي راش ونسر ما واتهواش زور خوشي هيا. عليهم ظلالها. وسيبرد رختاني بهشت بسر سريان وياه وهي شويم وكنى نزيك دست آسان كراوة ويقاف عليه بآنيات من ثبتي وأقواب كانت قواريرا بە دوریان داد دا سورینو با قابی زیوینو پر داخی شوشا قواریر من فضت قدروها تقدیرا شوشا لزیو با اندازی پیویس آما ویسقون فيها کأسا كان مزاج هازا جبیلا لە شرابیان لبرداخه که در خورد درین که زنزفیلی تی کلاوه عينم فيها تسمه سلسبيلا که اویش کانیه که لبهجده نو دبری عليهم ولدان مخلدون إذا منثورا دقرين دا بسريان دانو زواناني هميشي كاتيك بيان بينيد وادزاني داني مرواري پرجاون وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وكاتيك برواني دلويدا نازو نعمتو دا صلاة چي گورد بينيد عليهم ثياب سدس خبروا واستبرقوا وحلوا أساير من في الضه وحلوا أساير من وسقاهم ربهم شرابا طهورا لەبەریانایە بەرجی نەرم و نۆڵی سەوزکار و پۆشاچی ئاوریشمین وە ڕازێنراو نەتەوە بە بازنی زیو وە پەروەردگاریان شەرابی و تەمیزی پێنۆشان ئنە هذا کان لکم جەزاءا وکان پاداشتی ئێوەیە وهموك وشيشيكتان سفاسكراو إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بيقومان إيم القرآن من بونار دي تخواري بناردن باش باش فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا كواتت صاوروان فرمان وفرمان برداري هج گناه بارو بي باوريق مكا رَبِّكَ اسم ربك بكره واصيل واناوي فروردگارت بينا وَمِنَ اللَّيْلِ ومن لَهُ وَسَبِّحْهُ له وسبحه ليلا طويلا ولشوده سجدي ببرا نويج بكا خوابك إنها أولئك يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقلة بأجمن أم ببروايانا دنياي بيبقاي عن خوشه به وبحش جويد خن راجي شي قرصقران نحن قلقناهم وشدرنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إيما أوان مان دروس كردو جمگكانيان مان قايم پيكو بما نوياد ديان گورين بكساني تري وك هذه تذكرة فمن شاءت امسورت آموشگاری و پند انزا هرکس ایک بیوید ریگای ایک دگریت بر بولای پر وردگاری وما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما و ایوه حزناکن لگرتنی او ریا مگر کاتی کە خوا بیگو بێگومان خوادانای درست کردارا یدخل من یشاؤ فی رحمته والظالمین اعد لهم عذاباً علیما اوی خوا بیوه دیخاتنا ناو میهرەبانی خۆیەوە و و کردووە کرد و سزای سخت